كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى شراط العديد الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد